بينات وأن الله م و ا و ع ه النابلسي ي ن و ا ن ص ا ا ر ى و و ل م ج و ا ل ذ ن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا ا ل ل ه ي ف ص ل بينهم ي و م ا ل ق ي ا م ة إن ا ل ل على ه كل ش ي ء ش ه ي د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 تجري موسوعه النابلسي و ل ه م ف ه وهدوا ا حرير وهدو إ للعلوم ى ا ا ل ى ص ر ا ط ا ل ا م ي د د إن الذين كفروا ي و و ص ه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 و أ ح ل ت لكم الانعام إ ل ا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثام واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل مسما ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام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 بغير ي حق إلا أن ق و س و ا الله ولولا د ف ع ا ل ل ه ا ل ن ا س ب ع ببعض ض ه م ل ه د م صوامع و ب ي ع و ص ل و ا ت و م س الاسلاميه ج د يذكر ف م ا ل ه ك ث ي ر ولينصرن الله من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 فالقى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان, ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم م و س ي ق ل و ب ه م وإن ا ل ا ل ي ن لفي ش ق ا ب ع ي د و ل ي ع للعلوم م ا ذ ي ن أوتوا ا ل م من م أنه ن الحق ربك ف ي ؤ به فتخبت له قلوبهم وإن ا ل ل ل ه ه ا د ي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إلى صراط م س ت ق ي م و ل يزال الذين ا ك ف ر و ا في مرية م ن ه حتى تأتيهم ا ل س ا ع ة ب ت ة أو ي أ ت ي ه م ع ذ ا ب ي و م الاسلاميه م ي ي ن م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 ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا خ س ن ا و إ ن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا ي ر ب و ن ه و إ ن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينص عنه الله إ ن الله لعفو غفور ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار, ويولج النهار م و أ ن الله س م ي ع بصير ذلك بأن ذلك ل ل ا ه هو ا ل ح ق و أ ن م ا يدعون من دونه هو من ا ل ب ا ط ل وأن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي الكبير أ ل م تر أن ا ل ل أنزل ه من ا ل س م ا ء م ا ه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 يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افانبئكم بشر من ذلكم انا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير